وعلى محمد وعلى محمد كينت يا خلق تبدين درنا ديكال ما سكتهاكم والله ديكال اقب على واحد واحد من الدرن ان كن لي تمام خير حسب عدامه لا منا نقول لك بعد 10 فعل 100 عاد به هاد ناس غير ابو ذلك بظهر صغار يا لا ما حسبت لا كنت الان بس وانت لا بس غير ها حركه ب 1700 وشي نص ساعه من هون هذا اعلان الحين <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم قال <تصفيق> كابه الله تعالى التضعيف تبليهم التضعيف في موضعين يكون للحاق وغير لكن التضعيف في موضع واحد وأما في موضعين فينتظر هل يأتي لغير للحاق أم لا فينتظر يعني عدبا يشرح فيجي فيها الخلاف يعلم أن مختار المصنف أن المتعين للزيادة في التضعيف في مكان للإلحاق نحو قردد هو الثاني إش سياسة دينا قصني يجي في ديال معشرة ما في موضعين إيه قبا يبين أعمل إعنا في الزائد وش الأول أثاني إيه في ديال معشرة هو الزائد ما هو من قال التضعيف في موضع كل الإلحاق وكل غير الإلحاق في موضع اي واه لي ب باقي لها لا ما بلا تاع يلا زيد وين ولا ولا ولا ثاني ما فات ما هذه موضع ما فات هذا باقي باقي لا في موضعين ما هذه بتاعي بعدها بعد هذه ضبع الباب والله ام ولاد العين والله اشتديه الباب اشتديه هذا لا قال ان الالحاق دحين قد يكون الحرف ما مضاعف للالحاق ولا مضاعف غير الالحاق هو زائد كله لكن التعين الزائد والثاني قالها المتعين للزياده في التضعيف هو الثاني اذا هو للالحاق هل هو دابل اللام الثانيه يعني الزي... الزي... الزيادة لأننا نقول قردد على وزنيك فعل فإذا هو ليش؟ اللامة الأولى لأول وإن كان هو اللامة الثانية وإن الثاني. ما بها فرق قال لأنه يجعل في مقابلة اللامة الثانية إذا قدوا الأولى نحن نحكم باللامة الثانية من هذه الزائدة يجري تلحق بالكلمة الأولى ثم نقعد الثلاثة الأصول الأولى والثالثة هي الزايد وأما الأول فقد كان في مقابلة اللامي الأولى ولم يحتاج إلى الزيادة لها وقص غير اللامي عليه إذا في غير اللامي لإلحاق ألف الإلحاق أنه قد يكون التقرير في العين أو في غيرها ويقوم بإلحاق كما لا لا قد هو ده هنايا الاخير قردد حكمنا بالاخير لانه مقابل اللام الاخيره اشتم اللام الاولى قد ثابته دي اصلي فيدا جاء طبع فرعين قلنا نقيسها على نقول على هذه نقول الثانيه هو الزهر وكس غير اللام عليه واختاره كثير من منهم الرضي واما الزائد في غيره نحو كرم بما هو الالحاق فقال المصنف هو الثاني ايضا قردا للباب ما بلاق ديه هذا ما به دليل اخر أي. لا ما ما بشير ما ما بلاشت انه سفر القياس في ال في المضعف الاخير من الملحق فإذن الحكمة يسليها عليها فرد ما هو قياس وقال الخليل الزائد فيه هو الأول قيل يعني بعللوله لأن الحكمة على الساكن بالزائد أولى والساكن هو الحرف الأول فمضعها كما ذهبه فيما كان للحاق عنده فيما كان للحاق إن الأول هو الزائد وستدل على ذلك بدليل غير مفيد كما نقله عنه الراضي كيف؟ يعني عرفنا انه مشدد على ما جهزبه يوزر حسين طلعك تعالى الراضي قال لك اذا كان هو العقل الاخر ايش بيترتب عليه الحقيقه لا لان مختلف وما دل اولاً بابا ب... يعني هي القياسات الضعيفه ما شيء هذه طيب صعب هذا ولا ذا ما باء ما هو وجوز سيبويه الامرين اي الحكم بزياده الثانيه او الاول مطلقه فيحكم بزياده احدهما على التعيين لتعارض الامارتين اماره الدوله والدوله بس ما اكو واختار الرضي مذهب سيبويه فيما ليس للحاكم اه اما دخل للحاكم فلا والحاصل ان في زائد المضعف ثلاثه اطلاقات وتفصيلا الخليل الاول مطلقه مذكور الثانيه اه سواء تبعيف ولا يعني الحاكم ولا غيره ها ما نو مايشتي بالحيك والحاصل انه بزايدة مضحف ويش نعم الزائدة دي هو في مضحف, مضحف. مضحف. ما دي في غير مضحف في دوباي سواء كان مضحف <تصفيق> لما مضحف ايه ايه ايه ايه ايه ايه لا ها كالزايدة مضحف سواء كان مضحف لما غير اذا قدم ايه ايه الاول الخليل ده الاول مطلقه وسيب التمييز الامرين مطلقه سواء فلاش كلا الازائد كل والمصنف وكثير الثاني مطلقه وش قال مطلقات ايز الامرين في المضعف ولا للزايد للمضعف الحاضر لا قصدي الجزء كلها مرحب الله غير مرحبا برسي بويه يجوز الأمرين مطلقا فيهم جمعا سواتها للحاق والله غير باشي الأمرين ما يشتين سواء نقول ان الأول زايد من قال ججيزة الأمرين ان قالهم مطلقه ايش سياسه الحق قلنا اي وال... والمصنف هو الثاني مطلقه طيب وين ذاك متحد المكررات لا يشارك المكرر لا حادث في كل المزيد مقابلة قاعده الاصل حطها تجعل له في كرمز زائد وثالث ايش؟ قال هذه يساعد الغير على لا حلم ما هذا يصلي أناات غيره الشفيد aren't you هذه هو الذكي currently الـما hatten !ع soup .و addressing Q.B bar 1.8 فيussen repevents الحقيق الجهاز الرغيام في م защ' 버�ematها الى القبل주는 or성이 بالقبلج PDF مไضة عم في وس وتجميد الأمرين في غيره أمام هذا التفسير الثاني يعني كول سيبوه لا الرضي قال الثاني هو في الإلحاب هو الزائف الثاني الثاني في الإلحاب هو الزائف أمام وتجميد الأمرين في غيره أمام كاذلك الأمرين في غير Graduate وعبارة المصنف توهم أن خلاف الخليل والسيبوه ليس إلا فيما ليس الإلحاب وليس كذلك كما سأطح به الرضي أنت انت قال الحكم على الساكن بالزياده او كما ذهبي فيما كان ما كان للحق ما انها ظاهره في الالحاق وغيره لا لا ما بل حين لا <تصفيق> خلاق الخليل والسيبوية سر واش قاله مني يا عمد قال الخليل الزائد فيه هو الأول ولا. قال لأن كمذهبه فيما كان للحاج سر معم أن عنده اي انها الأمر ينسوا اي قال كمذهبه فيما كان للحاج ما داكت يقدون مذهب او ايهم نحو كرم ها او نحو كرم انا قال <سؤال> الزائد <سؤال> فيه والاول او لا لكن كانها ظهر انه يبين مبلغ الاول فيه اي المرحله ما ذاك مبلغ الحقه كان ما ظهر هلا انه مذهب فيه, فيه ما كان مبلغ فقدين قال قال والزائد في نعمل كرم قال فيه بس لوش قال بما في مكان ملحد اه فمذهبنا دليل على انه اشين داخل هالمذهب ذيك دائمًا بلا ثبات وبل يجوز سيبايه الامرين هل الحكم بالزياده الثانيه ولا الاول مطلقه ويجوزه يعني زي القول ابلع صاحب المتنذقه يعني زيها بس مشتين ده قدرها علمتها اه. لما ما يفصل قول سيبوه لأنها ما عشتين قول سيبوه في الأمرين كلها سوا قوله الخليل قوله الخليل خذلك ما هو القول في الأمرين سوا أنت ما يقولوا أنا حكم اه. اه. ما ليس للإلحاق ولما ديوا للإلحاق مشتين هم التفقين بيه اه قال عبارة تم صنفتهم ان نخله في الخليل و ليس الا بما ليس الحق فقط وليس مزايد زي ما زائد بده لان ما لا كانوا بين حكمه و جاب خلاف لكن وجه اجتماع في الزائد هذا الحا اللي على ان الزائد لا ما ما ما, ما هو جائز ما معهم بها الجواز الامر ما جوزوا قيام احمد بسيبه اي جوزر امره نخيل قال هو الاول أيو لا اي لا تنتذيها واما الزائد احكمه بس قال رجع قال لخليل فيه بس الاول ها وجوصي بها الامر هذه حاجه انا من الحاج ولا شيء وجوصي بها الامر بيضيه كانت الغزلان اخبارها ما يشتي فيه ما قالوا ما نحوكها حسان وام زاد مين قام زاد من المساله كلها من هيك لا قام زاد ما سيبه وقت كان به مذهبه ما قال تقسيم الامرين مطلقا ولا قلنا على ظاهر المتن انه ما بلا في مكان زايد بس زائد يعني الغير لكن الا المساله الموضوع سوا كان لا انه قال وكرمه قام زاد في نحو كرمه رجع قام مذهبه كان مذهبه هو مذهبه خالد لكن يشتريه مثلاً الزيادة من حيث يسوها للإلحاق ولا بي. ما يجاب كرم لي يبيل على لا لا ما يشتريه لا, لا. لا كرم هو هذي زيادة, زيادة الغير الإلحاق الأول قال أما قردد حتى ولا ما تحكى منهما صاحب قال الزائد في نحو وهو دي يشتريه زيادة الغير الإلحاق وجابها وجوزه و هي الأمرين دي مش دي. ما يضعفهم ما لا يضعف من الأصول. قال ولا تضاعف الفعم فيما بيسور ان تكون الفعم السايف فلا قال في نحو ضربة فضربة لعلمهم انه لا يتغرب لان ما بيسور الاتغام في الاول في الاول الحرب النبي على اللابد ان الاتغام أن الاول ما سابر اسكن الاول في بداية الناس ف... <تصفيق> على السعب يتغلو ولا نواسل. طروري يسكن الاول. ابلاه. بدي عيحوله. قال امتناع الابتداء بالساكن فيه فقال ابتداءه بالمستثقل. فعلى هذا ترك تضعيف الباقي وحدها. لما مع غيرها بيصدر. ها? <تصفيق> لا لا لا بعض الطاب ننقل لا ينزل الطاب هذا لكن ما هو بلا قالوا في لا لا الى تقيلوا بحقهم براحة يعني بتاع تحكم هل... ما أقلنا لك ما قالوا لنا في صورة ما أبلا إداوز الدفل آخر الشيء الراب لا وإنما هم مرة وا... ما أقولي حكموا حكموا بمكان حرفة لكن ما هو بناء على أنها هكت هم... أنها مكرر حقيقي لا بسنة ورنة إيه بلأنه دي به التكرير كذا فصوان شبه طه طه طه قبلها كان مع الفصل بينهما بحرف زائد قال قال ترك التضعيف في الباء وحدها اما في الفاء وحدها وين كان مع الفصل بينهما بحرف زائد فلا يقال لها اشتكري وانا حروفه ليس احد المثلين فيه زائدا اذا في يخوخ حتى قلنا مكرر مش هو اصلا ايش؟ ذلك لان الزائد كالعدم اشتق وذه هو ادي ادي هو آه آه آه فيها ليه؟ التكرار من اجل ذي اما اذا هم اصلا ما له دخل من التكرار ما تكرار ايش ها لا طوعه وين ما هو ثوفل الزائد الواو لا وفعفل المثل لو ما بالشمال نفع اني عندك خوف على انا مسلين ما بيجاوبوكم مع اصلين مع الفصل بزائد اه ولدا قال كالعدم قال بزائد هنا كان ذلك الزائد كالعدم بها اشتغل واو وقوله وحدها يعني أنها تضاعف مع العين ما هي سابر كمر مريس وإنما الممنوع تضعفها منفريدة وما أوتي فيه بعد الفاء والحرف الذي يليها حرفان مثلهما في المخرج أو في الليل ولم تتم ثلاثة أصول إلا بأحدهما فالأول نحو زلزل فالأول نحو زلزل ها؟ لا لا الواو زايده اجتيا سيد انا لا خلاص قال وما اتي في بعد الفاء والحرف الذي يليه ما حرف مثله وما في المخرج يوم متقاربين في المخرج آه. ولا آه. او ذليل ذليل جوه وما تمت الا حروف الاصليه الا اثنين اب من دول فلين ما صبر تم ده كان مفتوح ما قبل السوا واو يا اه ما ولا يا حروف الباء لا, لا لا المخرج سال ما هذا حي اتكلبت في المغرب كانزال حار ماشي, ماشي ما نزلها. لا ايش فيه هو في المخرج ايشي نفسه لا يختلف هوياه لا تفرق غير ما مخرج ما بلدي بلده لما نختلف شي لين او في فيه فيه بعد ذلك ناخذ زي ما من الحرف نفسه ما في الجو بعد الخاء والحرف الذي يليها حرفان مثلهما في المخرج لا, لا. هذا هذا عندك لا لا الاتى بعد الفاء والعين ايوه مثل الفاء والهاء مثلها مثلها ما يشتيني حرف واحد الكلمه اني حرفين سوا حرفين سوا ذا في الليل حرفين سابع ولم تتم ثلاثه اصول الا باحدهما حيث نحن حذفنا واحد لا الا اثنين ما عاد بقي لنا ثلاثه اصول قال فالاول نحرز زلزل هذا متفقين ها نعم حروف لين قال صابر ما داهي لكن ما هو ما هو من داهي وحدها سهله قال هناك الاول الات مع فاء وحدها اما اذا ضعفت مع العين ثابت بعد باقي الخلاف فيها ها نحو زلزل والثاني قد يتفق فيه حرفة اللين نحو صيصة ياه قال يا سوا قالوا هاي الحصن ونحو قوقيتو من قوقات ديكو أي صاحة. ها ها <يصدق> ها قوقيتو من قوقات ديكو أي صاحا نحن نفرض قالوا يتفقان إلا قال إلا قالوا اي اصلها لكن انا ايشي نختلف انا ما انا يا من تعال لما ايشي نختلف اذا الاصل بالقلب لكن الحين ايشي ما لا متفقت متفقات والصياح لأنها مقلوبة هنا في حم في, في كونه من حربة يلين قال بناء على ما في شرح المفصل من أن اليامون قريبة عن الواو فيهما بيوبيعها رابعة كأغزيته مدري وش دل جيب أغزيته بالوسط أغزيتنا الفاصلة أغزيتنا الفاصلة أغزيته يشتيننا أصلها قالوا في قيم كما عرفت وكأن ذلك أي شيء لا تلقي التضريف وإن أصل الفاصلة لقيسته اسمع اقزه توكاي جاب المثال هناك كما عرفتي احنا الحين قلبت الواو اياها ليكونها كما عرف السياسي ده وفي غين كما عرف بدت كما لو كما عرفت في اغزه لو وقعها رابعه كما عرفنا على انك تحذف رابعه كينا نسع بقوعها راضعا لا يا صديق ما تقدمت قد تايا لا من الغازو وعق زيت قلب تنتهي لا اذا وقعت الياء ثالثة الواو رابعة تقلب ياء احنا في مغزب لا في مرات لنا اخي الكلب لا فلأت صال بالضمائل فلأت صال بالضمائل انا قام <تصفيق> بذلك ولا ما بل انها ما تنطق ثلاثه الكتابه استبرات ثقله هي اغزيتوا حقا ليكون الكل متفق متفقا في الحرف وقد يختلفان كمثالين بناء على ما ذكر الرضي من تجويز كون الياء فيهما هذا الخبر هنا رباعي ونحوز الزلا وصيصاه وجيجيت وضوضيت رباعي ولا سي... شيء من حروفه ما ذكر زائدا بتكرير الفاء لكن ما هو اشتي ذا الحين ان حا... ما كان متفق او قليل ولم تتم ثلاثه اشتي ذا الحين توقات ولوضا لا كان العيب لكن قد الواجه قديه مقلوبه ذا الحين ما اشتي ما, ما هو من... تام واحد بها برجع بين لا لا ما هو sabe ما معنى ون نحكم بلا الاصاله بل ولا بالزياده فيه مال اثنين ما بالشباج هو تحكم نحن واحد ما بلنا قصيحين قال او فلين يعني متفكين فلين الياو الواب ما هو شيء الياو اي بلو كان اصلا بياتي خلاص ارجع انتها فلين كيف مما كان على اخد لا فل محبين ايه قال ما بشي مناش مما ذكر من الحروق زائد بتحرير الفان اي بان يعتقد بانه مخرر الفاء كما قيل في نحو زلزل فلا تقول انها ايش يقلالوا يقلالوا في زلزل انها مخرر الفاء <تصفيق> جوهيب <تصفيق> فاء فاء فاء <فل>. نجوك <تصفيق> <تصفيق> دي فاع فاء وين قلنا انها إنه اصول انها اصول انها اصول انها اصول سهل اشتنا اذا كرر معها غيرها ولم يكن ايش بقاع الحرفين ايش كامرا الاصوله ايضا واجب الحق بالمصاله محل... كان محل النزاع وده حرف اصلي وده يا ناس الجو سيء والله الجو زي ما من ده نطلبنا بالاصول لما مثل ده محل النزاع اللي يبين غير في قال ولا زائدة بتكرير العين كما ربما يتعاقب الجامعين كان اصل يا الف الاخيره ان الواو والا في, في الاولين فقط للفصل اولا قال الالف ولا العين كذلك انه بعضهم قال بي تعنى هيك فيها التكرير فيها قال ليش للبصل لانك فصل بين الحرفين الاصليين فيها هذا ما هو في الدخل بلفاء ما بلاف العين بين المثلين بحرف أصلي ولا يجوز الفصل بين الحرف وما كرر منه بأصلي هذه هم كرر ما بصف وإنما, وإنما جوزوا نحو مرمريس مع ما يلزم من الفصل بين الحرف الأصلي الذي هو الميمة الأولى والحرف الزائدة الذي هو الميمة الثانية بحرف أصلي وهو الراء لأن الراء حرف مكرر في مرمريس انه ليس بأصلي لا لا جوازوها بالرأس عم تحديدها عم تحديدها للفصل مرامز ما زلجلة مرماريس مرماريس لا تلحينه مرماريس يشتئن قلت بالتكريد بها فصل بحرف زايد ترأت أغري. حرف أصلي وما عكمناه بزيادة لا, لا بأصالة ما مكررت الله من مرة ومن مرة اه ما احنا قعلناه باب التكريد ها احنا من باب التقرير جعلنا كان المفروض انه لا على من باب التقرير لان الفاصل حرف أصل اصلي عاد بشهاده الوالا بالشكال الميم الاولى والحرف الثاني ما عندك كان المفروض ما يجي زائد فصل بينهم بحرف اصلي وهالرا ما هم على ان الميمين كان المفروض ان تكون اصليتين لان الفاصل بينهما حرف اصلي المفروض كذا وذي استدل قال لأنه إذا فصل بينهم بحرف أصلي فهم أصول المفروض أنه إذا فصل بين الحرفين, الحرفين المكررين بأصلي فهم أصول, فهم أصول. فأرجع أعترف قال هاش ما في مرمريس فصلتوا بأصلي بين الميمين ما عند بواعد منهم زائد لان جاءت مكرر جواب اه, آه كان لما كان الراء مكرر فهو في صوره الزائد قالوا ايش داخل من الفريسه زين يعني من رباع صار رباع ولا غيره كله بيقال وذا قاعده ايش وش دا الاستقلال على وجه على انه اذا فصل بين الحرفين قد سدل على ان الفاصل بين الحرفين باصلي اصاله عد عصالك ارفض اني بين زيد ما بلا زا... زايدهم أصلي. زايدهم أصلي. لا لا. ولا زائدين والحرف اصلي ابي لا, لا بده ان يكون الفاصل زائد اذا هم زايده يا زايد هم زائدين لا بده ان يكون اصلي كرر والاصل هايدا هايدا لنا نقول كررهم اذا هم كرر ما عدا اصلي ها زيد غير ثاني هذيك كرر واما <تصفيق> اذا حرف زائد بين الاصلين اطلقوا الاصل يعني ما هذه قالنا زايد وقلنا الحرف اللي بينهم اصلي قلنا لا ما صاب اما صاب اذا بين اصليين اصلي اصلي بين تابعين ولا لا صحيح ها فاذا رأينا حرفين بينهم مكرره اصلي بنحكم باصاله ما زايد بين اصليين حتى عندك سافر إذا فرن الله ما زابر أصليين محسن. محسن. ما زابر أصليين ما زابر أصليين لو بينهم أصلي لو بين زايد لا ما هو لا ولذا قال إن في النية الصاق بكوكب هذا ما بشي ما كأن بشي لا مثلا بيع على البادك مو دعنا كديشت يخرج ما بشي ما مثل زل زلزل حرب أصلي بين أصليين ليست barbarissa هي يصل لما كان الميم زائد كان الميم زائدة في في مرمريس ما سفر ان يكون الحرف اصلي والذي فصل بينه اه قالوا ها هو بنيه تلاته استكرر ليذا بيني تكرار من جبل الاصل يعني يعني يعني يعني وين يتكرر؟ مرحب مرح خلف يعني يهون كرر في سح هذه الاسلوب يعني لا نكررهم لا ما هم كرروا مره ما ديش الرام كرر في نفسه مكرر في نفسه يعني من دون التكرار اللي بعد البينشاه ايوه مكرر هنا بس لما كان في نفسه مكرر فاشبه زايد استاذ يعني ما مكرر هليب يقعد نعده شي مقرر هو تكرير واذا قالوا في كوخ بلا بده ان يكون الواو في حكم الاصار ماشي قالك الطايش يا نضرب ايوه ديه ديه هليب باه احنا في المضاعف دالحين ما ده هل نحكم باصالته او بزيادته ما سبب ان نحكم باصاله الا اذا كان الفاصلة اصل هذا ما معنى. مكرر هو مكرر الراء الراء عندك باسبق هو اصول لكن لما كان الراء مكرره اي مره لا كان إذا إذا مكرر ايضا اغتفر كذا انا كرب يا زيد انا ها ليش اي كذا عندك انه لقيت تكريره زياده لكن لما كان الرافي نفسه مكرر اشبهه زايد يا زيد انا اي والله تام كرره زايد يزلزل والله ايش ما قلنا زل تكرير في نفسه مثلا الي جو مكرر ما بيه من الحروف مكرر لا لا الرال ما شاء تكرير هنا وهنا بنفسه الرابط يتكرر ها الر واحد يا سيدي انا ليش ليش ما قلنا ان تكرير الف هي زلزال اقل فاصل بحرف اصلي احنا <تصفيق> قلنا احنا نقول, ب... يعني, كان نقول يعني, إذا... يعني نحكم بان هذا مكرر بان هذا اذا كان فاصل بينه فاصل ليش مكرر مو كذا بعد شيء همم بعد نحكم بزيادته اذا كان الفاصل بينها زائد نحن بزيادة اللحن نحن بزيادة اللحن نحن بزيادة اللحن سلزلاء أصل ولذا قال الفاصل لما كان الفاصل أصلي, أيوه. كان الفاصل أصلي حكمنا أصل نحن بزيادة يعني الفاصل ما بين السين ما بين ليش الفاء الفاء والعين هو اصلي ولا ايوه الفاصل الاصلي ايضا مثلا ننازع كيف القاعده في هذا الفاصل اذا فصل الحرف اصلي بين المكرر فنحكم باصالته قد ننازع واذا اذا جاء هو جاي تخان يا عزيز قال في إن قال, قال ان الفنيه الساقطه الحرف الزايد قال المعدم قال قال المعدم كان مناسب في البدايه قال قاعد الناس نعصره منك هكذا ها كوكب زي دوه يا عزيزي قاعده عشرها امين ده هو للحين خمه قاعد لها مدصل إنه... ما بطوح تجايد به وانه ما هو مبعف همه مثل مرمريس قالوا ها قد وقع وبحر بزايد ووعلله وش السبب وش ان السبر مفصل بزايد بين أصلي بأصلي بين ايش بين زايد زايد وأصلي اه بين مبعف قال انه في نفسه مقر قالها لان الاصلها حكموا بها حينها مبعفة صورة 3. حجاب سورة الزائد هنا. أولا أي وليس شيء مما فيها حرف اللين. اللين بدي زيادة لأحد اللي حرفي اللين. اللين. قادل حين رجعي على اللذة. هذه حروف اللين. ليش حكمنا بيش؟ فأصالته. كان علل للأول وهذه هو الزلزل لجل البصل بأصلي وهنايا قال ليس بذي زيادة لأحد حرفين لين من غير قصة التكريل في نحو صيصية لرفع التحكم ليس بأحد الحروف العلة تيهة زايد لأنها بازمة التحكم إما نختار ليه وما بها آه. ما بها مرجع فالأصر في, في الحرب أن يكون أصر الله لا رفع التحكم هي التحكمي بغير دليل اذا ليس احدهما اولى بالاصاله او الزياده من الاخر ولا يمكن الحكم بزيادتهما معا لان لا تبغى على حرفين وفيه من نظرها ان تمييز الامرين بعد التحكم يعني اذا جوزنا الامرين ما جايز لك احدها قالها بعد التحكم يعني جازت قلنا اصير ولا الثاني انت وشو قالوا بعد التحكم لا. لا ما تحكم قال لك لك الامر وش ما الامرين غير اما الاول ولا الثاني اي أه أه. انت اي انت تختار او ها واحد التحكم صافر لك الامر ما بتتحكم ما بدي لا لا ما بتحكم لا تحكم مراشي قالوا جاهز لك الامر ان تحكم فاختيارك اختيار لا احد ما اقدر على <تصفيق> <تصفيق> ما ما <تصفيق> <تصفيق> الحكم على انت تحكم حكم حكمنا للاثنين بالجواز بدو ما بت قالوا في ايه اما تجوز الامر يدفع التحكم الاولى ان يقال لللزوم كونه من بابين او ثلاث ثلاث ثلاث القليلي ها سلس. لا يكون ثلاثه سافر لا يين ما بشي تبعك ها يكون واحد منها زائد هذا ما, ما معنى رباعي صاي ما بلاقيها ام العين ولا العين ولا يعني من جنس واحد ولا الله ولا ولا الفا ولا العين لكنه ندايه ثلاثه الحين لا يأين. يأين. ما هو اذا باين لازم ولا اذا حكمنا اذا قلنا نهجاز حكمنا بواحد منهم ما بالكلمه اقل من ثلاثه اعرف في حكمنا واحد بس قال اذا قلنا بالجواز الأمرين ولا من بابين ولا اساس ولا انا ما باهدي انت وتشتي نهدا بحينها الان والفهم جنس واحد ها ليش تقول في مثلا صيصه قلنا الياء الاولى الياء الاولى زائده ما جا قدو من صصه تصيف. تصيف. تصيف. يعودو مثلا. يا مثل يين. يا, يا يا, يا هذي. وان ان الياء الثانية هي ليه? الاخيرة زاهدة. الاخيرة زاهدة. يعودو العين واللام جنس واحد. يعودو من ثلاث. اه ثلاث. اه مثل ثلاث. وكذا سر سبيلٌ خماسيٌ على الأكبر այջի <messim> մփսահյանի <messim> <messim> <messim>